للكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 ويجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا على أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَرُوا خَاسِرِينَ أَلُو يَا مُوسَى قَوم جَبرينَائِ النلَ النَّدخُها حتىَ يَقُدُ مِهَا فَ يَقُ مِنهَا فَإِ دَ أَدْرَأَ رُجُلاَنَ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ضِقُوعًا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا